اِن تَتُوبَا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير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 يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا, نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله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 فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين